وعن ه و ب ا ر ة ع المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك من موطأ بن ن شرح س ا ل ل عليكم س ا م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ا ل ح م د لله رب الى ع ا ل ل م ي ن ص ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك ع ل ى ع ب د ه و ر س و ل ن ن ب ي ا محمد و ع ل ى آله وصحبه أ ج من ع ي أما هذا ا بعد ق ت ر ا ح م ن بعض ا ل إ خ و ا ن فيه أ م و ر ي ط ل ب فيه ي أن ك ل ف بن ع ض ا ا ل إ خ و ببحث بعض ا ل م س ا ئ ل يقول ل إ ف ا د ة الجميع وتنشيط ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ع ل ي م ي ة و أ ن يكلف بعض من يطيق بشرح باب ما من أ ب و ابواب ا ل م ط يعني من ب الموطاه ت ر ي ن ت و ي ض ا ل ل على الشرح ب ذ هذه ه شهر فيه هنا طريقة طيبة طالب الدرس مستمر لكن درس الأمور النظر ينظر يقول يلفت تحصيله للوقت مدة لو لكن مثل إلى الأصل لا العلم العلم كان ما أظنى تسنى أن عند بمعنى أ ن ه لا يستعجل في طلب العلم فلا يكن و همك يا طالب العلم أ ن تنهي الموطا في شهر و أ ن ت لم تحصن منه شيئا فالعبره بالتحصيل م ن ا ف ا ت ج ب ل ة في ا ل إ ن س ا ن إ ذ لا يتسنى للطالب الفهم الذي س أ ل عما أ ش ك ل عليه يقول إ خ ر ا ج الدرس عن حقيقته إ ذ نحن في درس علم وليس إ ل ق ا ء نحن نتذاكر العلم ولا نسمع من شريط على كل حال اقتراحات ط ي ب ة لو كانت ا ل م د ة ك ا ف ي ة فلا شك أ ن إ ن ه ا ء الكتب فيه تنشيط للطلاب من ج ه ة وفيه أ ي ض ا المرور على أ ب و ا ب الدين كلها نلاحظ في الدروس في ا ل أ ز م ن ة ا ل م ت أ خ ر ة أ ن ه ا تنقطع ت ق ر أ ا ل أ ب و ا ب ا ل أ و ل ى في سنوات ثم يمل الشيخ والطالب من الكتاب أ و ينتهي الطلاب القدامى من الرياض وينتقلون إ ل ى بلدانهم أ و غيرها من البلدان تبعا لوظائفهم ثم ي أ ت ي دفعات ج د ي د ة من الطلاب ويطلبون البدء من جديد أ و بكتاب آ خ ر لا شك أ ن إ ك م ا ل الكتب مطلب منشط وفيه أ ي ض ا المرور على أ ب و ا ب الدين كلها كم شرح كتاب ا ل ط ه ا ر ة و أ و ا ئ ل ا ل ص ل ا ة من الزاد والبلوغ و ا ل ع م د ة وغيرها لكن كم شرح كتاب كتب الجنايات والقضاء والحدود وغيرها ا هذا البخاري يندر في أن نصل إلى ذلك ل م ث تنقطع ا ل أ ع ن ا ق على طريقتنا في ا ل أ ز م ا ن ا ل م ت أ خ ر ه نحن ما وصلنا الى المعاملات فضلا على ا ب و ا ب ا ل أ خ ر ى من أ ب و ا ب الدين ا ل م ه ج و ر ة مثل الدعوات والرقاق والفتن و ا ل أ ح ك ا م والتعبير والاعتصام وغيرها من الكتب ا ل م ت أ خ ر ة في الجوانب وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته المشهور عن إ س ح ا ق ابن ر ه و ي قوله أ خ ب ر ن ا في سند الحديث وهناك ع ش ر ة مواضع في مسلم قال فيها حدثنا هذا خطا في نسخه أ م ماذا نعم المعروف عن إ س ح ا ق أ ن ه لا يكاد يحدث إ ل ا باخباره ومر علينا في مواضع ونبهنا عليها في درس مسلم في, كتاب الط... في اول كتاب ا ل ص ل ا ة قال حدثنا فهذا يرد على من أ ط ل ق أ ن ه لا يحدث إ ل ا باخبرنا ا مع أ ن ه لو جمعت النسخ ونظر فيها وما فيها من اختلاف بين حدثنا و أ خ ب ر ن ا ل أ ن بعض الناس من الناسخين أ و من الطابعين يجري على ا ل ج ا د ة كما فعل في سنن النسائي يقول لما اخبرنا الحارث بن مسكين ق ر ا ء ة عليه و أ ن ا أ س م ع ا خ ب ر ا هذه لا توجد في نسخ النسائي لكن الطابع على الجاده مشهر كل ا ل أ ح ا د ي ث أ خ ب ر ن ا إ ذ ن هذا أ خ ب ا ر ك م ط ر ي ق ة ا ل ن س ا ء رحمه الله انه يقول الحارث بن المسكين بدون ص ي غ ة أ د ب الحارث بن المسكين فيما ق ر ئ عليه و أ ن ا أ س م ع والسبب معروف ما يحكم عليها ب ا ل خ ط أ إ ل ا إ ذ ا ت أ ك د ن ا أ ن جميع النسخ ا ل أ ص ل ي ة المقروءه على ا ل أ ئ م ة المقابله على ا ل أ ص و ل أ ث ب ت ت خلاف ما في المطبوع خلاف ما في المطبوع حين ي د ن نحكم على المطبوع بانه خ ط أ و إ ل ا إ ن أ ث ب ت ت النسخ ا ل أ ص ل ي ة أ ن ه على الصواب حدثنا هذا يورد على من يطلق أ ن إ س ح ا ق لا يقول إ ل ا أ خ ب ر ن ا هذا يقترح لو تغلق اجهزه الجوال أ ث ن ا ء الدرس ل أ ن ه ا مشغله هذا كلام صحيح يقول إ ذ ا كنت مسافرا ثم دخلت مع ج م ا ع ة م ص ل و ن ص ل ا ة ر ب ا ع ي ة وكان ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة هل لي أ ن أ س ل م بعد معه لكوني مسافرا فيكون قصرت ا ل ص ل ا ة عامه س ؤ ل العلم يقولون إ ن اهتم بمقيم لزمه ا ل إ ت م ا م ولا يعرف مثل هذا إ ل ا عن الشعب هو الذي يرى أ ن ه يصلي ما عليه ويترك ما زاد على المطلوب يقول بعض الناس يتوضؤون وعندما يصلون إ ل ى غسل اليدين لا يدخلون الكفين في الغسل فهل يجزئ الوضوء لا الوضوء ليس بصحيح ل أ ن غسل الكفين قبل غسل الوجه هذا س ن ة واليد من أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع المطلوب غسلها بعد الوجه و قبل مسح ا ل ر أ س اليد من أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى المرفقين هذا يقول من صلوا على ثيابه مني و هو يعلم ذلك لكنه يابس تماما ص ل ا ة ص ح ي ح ة ل أ ن ه طاهر على قول راجع نقول هذا حديث س ل م الصحيحين م يصلون ا ل ج م ع ة ثم ينصرفون وليس للجدار ظل الجمهور يكون ليس له ظل كافي يستظل به الماشي يدل على أ ن م يصلونها في أ و ل وقتها واستدل به من يقول بجواز ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قبل الزوال النهي عن صيام يوم السبت م ح ر و ف حديثه حسن لكن المقصود به التطوع مع ا ل إ ف ر ا د والقضاء لا يدخل في هذا وكذا من اعتاد صيام د ا و د بصم و م افطر يوم ل أ ن ه لم يقصد هذا اليوم على وجه الخصوص بعينه بالصيام يقول ا م ر أ ة ص ا ئ م ة صوم ق ض ا ء لرمضان وجامعها زوجها فيما دون الفرج هو ليس بصائم فما الحكم عليها إ ن لم تنزل فلا شيء عليها لكنها لا ينبغي أ ن تطاوع زوجها وتختار مثل هذا العمل إ ل ا إ ن أ ك ر ه ه ا فلا باس صيامه ص ح ي ح يقول هذا ا ل ص ل ا ة إ ذ اذا إ إذا انسان نضح فرجه و ت و ض أ ولكن نسي ا ل ن ي ة النية شرط ل ص ح ة الوضوء وشرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة ل ا بد منها ما حكم من يحج عليه دين ا ل أ ص ل أ ن ي س ت أ ذ ن صاحب الدين أ و ي ب ا د ل ب إ ب ر ا ء ذمته و ا ل م د ي ن لا يجب عليه الحج ل أ ن ه غير قادر وهل تصح حجته مع أ ن ه قد انهى فرضه ة مفكة الدم الكثير او القليل ناقض للوضوء يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله ب ك منهاج السالكين ذكر أ ن ه ناقض وفي المختارات الجليه أ ن ه لا ينقض منهاج السالكين على ط ر ي ق ة المتون والمتون تسلك فيها ا ل ج ا د ة والجمهور عند من أ ه ل العلم أ ن ه ينقض لكن كتابه المختارات الجليه هذا اختيارات له ف إ ذ ا أ ل ف ا ل إ ن س ا ن على طريقه معينه وعلى مذهب معين يلتزم بما في هذا المذهب و إ ذ ا سئل أ ف ت ى بما يترجح عنده والاختيارات من هذا القبيل ومثلها نقض الوضوء بتغسير الميت يجب يجب يقول يجعلها المعصية بكتاب كبائر واعتبر السبب الوضوء مختارات لا يجب. مثل ما قلنا يقول ما حكم قول الإصرار الصغائر هذا قول معتبر عند أهل العلم والإصرار على لا والاستخفاف مثل قول على قول أهل على حكم شك عند أنه أن السبب بها والاستخفاف اذا قارن ا ل م ح ص ي ة عظمته نسال الله العافيه هل من المنهج في طلب الحق أ ن تؤخذ أ ق و ا ل من يشارك في المسائل التي تطرح أ م لا يؤخذ منهم لجهالتهم ومعلوم عند أ ه ل الحديث أ ن الجهاله في الحالات على كل حال لا يعتد بقول المجاهيل ولا ممن لا يعرف بعلم ولا عمل ولو نمخ الكلام وشقق الكلام ورتب الكلام كما هو حال كثير ممن يظلون الناس في هذه القنوات نسال الله ا ل ع ا ف ي ة فالعلم العلم دين فانظر عمن ت أ خ ذ دينك والفتوى توقيع عن الله عز وجل فليحذر الذين يفتون بغير علم أ ن يكونوا ممن عنوا بقوله جل وعلا ويوم ا ل ق ي ا م ة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده ة من أعظم الكذب على الكذب ا ل ل عز عليه علم وجل القول عليه بلا、علم. ولا تقولوا لما تصب السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام نسال الله العافيه فعلى طالب الحق أ ن ي أ خ ذ العلم من أ ه ل ه الذين عرفوا به تحصيلا وعملا وورعا كما قال ا ل ن ا ظ م ليس في فتوى او مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع ل أ ن بعض الناس يصير عنده علم لكن ليس عنده ورع يقحم نفسه في كل شيء خ ش ي ة أ ن يقال جاهل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 قال ا ل إ م ا م يحيى رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم عن مالك عن نافع أ ن ه أ ق ب ل هو عبد الله بن عمر من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إ ل ى المرفقين ثم صلى عن مالك عن نافع ن ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به فقال يضرب ض ر ب ة للوجه و ض ر ب ة لليدين ويمسحهما إ ل ى المرفقين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا لله صلى وسلم على ورسول محمد عبده رب وبرك وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم يعني كيف يعمل من أ ر ا د أ ن يتيمم ف إ ذ ا قصد الصعيد الطيب ماذا يصنع يقول حدثني يحيى عن مالك عن ن ا ف ع أ ن ه أ ق ب ل هو وعبد الله بن عمر يعني مولاه عبد الله بن عمر من الجرف ب ض م الجيم و الراء موضع على ثلاثه اميال من ا ل م د ي ن ة قد تقدم حتى إ ذ ا كان بالمربد المربد كمنبر على ميل أ و ميلين من ا ل م د ي ن ة و في طريقهم نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا قصد الصعيد الطيب فمسح به وجهه ويديه ل ل م ر ف ق ي ن ثم صلى حفظا للوقت و إ ل ا ف ا ل م د ي ن ة على ميل واحد او ميلين يصلها في الوقت فتيمم حفظا للوقت مع إ م ك ا ن ه أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة في وقتها ب ا ل ط ه ا ر ة ا ل ك ا م ل ة التي يربطه قال بعضهم كان ابن عمر على وضوء كان ابن عمر على وضوء سابق ولا يمكن أ ن يتيمم مع حصول الماء في وقت ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه روي أ ن ه كان رضي الله عنه ا ل ل ه يتوضا لكل ص ل ا ة هو على وضوء و أ ر ا د تجديد الوضوء فلم يجد ماء فقصد الصعيد فتيمم ج ر ي ا على قاعدته و م ش ي ا على جادته في أ ن ه يتوضا لكل ص ل ا ة وهذا التماس و توجيه لصنيع بن عمر ل أ ن ه ي ر ب أ به أ ن يصلي بالتيمم مع إ م ك ا ن ا ل ص ل ا ة بالوضوء في الوقت فجعل التيمم عوضا عن الوضوء يعني تجديد الوضوء لا أ ص ل الوضوء الرافع للحدث إ ذ لا حدث عليه على هذا القول لم وقال الباجي يؤخذ من الحديث جواز التيم في الحضر ل أ ن المربد في حكم الحضر ميل أ و ميلين في حكم الحضر و إ ل ى جوازه ذهب الجمهور التيم في الحضر يعني مع عدم وجود الماء وقال أ ب و يوسف وزفر لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت لا يجوز التيمم في الحضر بحال ولو خرج الوقت فلم تجدوا ماء ف ت ي م م هذا يشمل ح ذ ر و السفر لكن لو ق ر أ ن ا ا ل آ ي ة من أ و ل ه ا نعم كنت م ر ض ى أ و على سفر ف ا ل ا ي ة فيها التقييد ب ا ل س ف ر فالسفر سبب للتيمم و على قول الجمهور أ ن ه سبب أ غ ل ب ي بمعنى أ ن ه يغلب فقدان الماء في السفر لا م ح ض ر و ليكن هذا الحكم مما شرع ل ع ل ة و ارتفعت ا ل ع ل ة وبقي الحكم مثال ذلك القصر القصر شرعيته ا ل أ و ل ى من أجل اجل ل خ و ف نعم من أ الخوف ثم ارتفع الخوف ثم صار صدقه صدق الله بها سالها ل ر م ل في الطواف الرمل في الطواف إ ن م ا شرع مراغمه الكفار الذين قالوا ي أ ت ي محمد و أ ص ح ا ب ه قد وهنتهم ح م ا يثرب فرمل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليراغمهم بذلك ا ل آ ن ما يوجد كفار يقولون هذا الكلام يشرع, يشرع الرمل لما يشرع يشرع شرع ل ع ل ة ارتفعت العله وبقي الحكم على كل حال ع ا م ة اهل العلم على جوازه ح ض ر ا وسفر ا ح ض ر ا وسفر ا يعني ولو وجد ماء ولو وجد ماء تيمم لا لا فلم ت ج د ماء فلم ت ج د ماء لا بد من فقدان الماء و في ا ل آ ي ت ي ن التنصيص على فقدان الماء و ه ي ط ه ا ر ة بدل و ا ل أ ص ل لا يعدل عليه لا يعدل عنه إ ل ا مع فقده لا يعدل البدل مع وجود ا ل أ ص ل فنزل نزل عبد الله بن ت م م صحيح طيب مسح وجهه ويديه إ ل ى المنفقين ثم صلى يديه إ ل ى المنفقين يديه إ ل ى المرفقين و في الذي يليه حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يتيمم إ ل ى المرفقين قال و ليجمع بين الفرض و ا ل س ن ة ل أ ن الفرض الكف إ ل ى الكوع و إ ل ى المرفقين س ن ة عند بعض اهل العلم أ و ان مذهبه أ ن الفرض في التيمم إ ل ى المرفقين كالوضوء وسئل مالك كيف, كيف التيمم و أ ي ن يبلغ به وأين يبلغ به قال يضرب ض ر ب ة للوجه و ض ر ب ة لليدين و يمسحهما إ ل ى المرفقين تحصيلا ل ل س ن ة عند مالك و لو مسحهما الى ا ل ك و ع صح ا ل ن عندنا ا ل آ ي ة آ ي ة الوضوء اليد فيها م ق ي د ة ب إ ي ش إ ل ى المرفقين و آ ي ة التيمم اليد م ط ل ق ة فمقتضى ما ذكر من صنيع بن عمر وما اشار إ ل ي ه الامام مالك و ه المعروف عند الشافعيه ان المسح إ ل ى المرفقين حملا للمطلق على المقيد وقد جاء في روايه ة عند دا ابي داود لكنه خبر ليس بالقول معارض بحديث عمار في الصحيحين من ق و ه ق و ل عليه الصلاه والسلام إ ن م ا يكفيك هكذا فضرب بكفه الارض ونفخ وضرب بكفيه ا ل أ ر ض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه نعم كيف و لو حس انه معارض م مما في الصحيحين ما يكفي معارض مما في الصحيحين حمل المطلق على المقيد في مثل هذه ا ل ص و ر ة متجه و لا غير متجه لماذا للاختلاف في ايش نعم الحكم مختلف و إ ن كان السبب واحدا السبب واحد السبب واحد هنا اتفق السبب و اختلف الحكم فالحكم مختلف و المعول عليه في حمل المطرقه المقيد هو الحكم ف إ ذ ا اختلف في الحكم لم يحمل المطرقه المقيد و لو اتحد السبب السبب هو ح د ث و الحكم هذا غسل و هذا م ع ص ل و إ ن اختلف في الحكم و السبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا كاليد في ايه م ق ي د ة و في آ ي ة ا ل س ر ق ة م ط ل ق ة السبب و الحكم مختلفه و لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصوره بخلاف ما لو اتحد ا في الحكم و السبب ف إ ن ه يحمل المطلق على المقيد و بعضهم يحكي ا ل إ ج م ا ع على ذلك كالدم حرمت عليكم الميته و الدم هذا مطلق و قيد في آ ي ة أ خ ر ى قل لا أ ج د فيما اوحي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و د م م س ب و ح هي أ ر ب ع صور اما ان ي ت ح د في الحكم و السبب أ و يختلف في الحكم و السبب و ي ت ح د في الحكم دون السبب ك ا ل ر ق ب ة في كفاره الظهار وفي كفاره القتل كفاره الظهار مطلقه وفي كفاره القتل م ق ي د ة الحكم واحد ووجوب العتق والسبب مختلف هذا سبب الظهار و هذا سبب القتل فيحمل ا ل م ط ل ق ه المقيده في هذه ا ل ص و ر ة والذي معنا لا يحمل فيه ا ل م ط ر ق من ل ق ي د ا ل ا خ ت ل ا ف في الحكم عرفنا أ ن الراجح في هذه ا ل م س أ ل ة قال يضرب ض ر ب ة للوجه و ض ر ب ة لليدين وفي حديث عمار ض ر ب ة و ا ح د ة قال له إ ن م ا يكفيك هكذا فضرب بكفيه ا ل أ ر ض يعني ض ر ب ة و ا ح د ة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجه ه وكفيه على هذا القول المرجح ح ت يومه ن ه ض ر ب ة و ا ح د ة للوجه والكفين نعم باب تيمم, تيمم الجنب و عن مالك ا عبد الرحمن بن حرمله أ ن رجلا سال سعيد بن ا ل م س ي ب عن الرجل الجنب و يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إ ذ ا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إ ل ا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى ي أ ت ي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما أ ص ا ب ه من ذلك ا ل أ ذ ى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أ م ر ه الله وسئل مالك عن رجل جنب و أ ر ا د أ ن يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخه هل يتيمم بالسباق وهل تكره ا ل ص ل ا ة في السباق قال مالك لا ب أ س في ا ل ص ل ا ة في السباق والتيمم منها ل أ ن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان, كان او غيره يقول تيمم يحيى سعيد المسيب الجنوب الله تعالى عمال الرحمن حرملة رجلا سأل الرجل رحمه حدثا باب كان عبد بن بن عن بن بن أن الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء يعني بعد أ ن تيمم و ارتفع حدثه ب ا ل ت ي م فقال سعيد إ ذ ا أ د ر ك الماء فعليه الغسل لما يستقبل يعني لما يستقبل من إ ي ش من ا ل أ ح د ا ث او من الصلوات نعم نعم نعم يقولنا ربه مطلق في كل الاحداث فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه ب ش ر ة فليتق الله وليمسه ب ش ر ة لما مضى كلام سعيد لا يدل عليه كلام سعيد لا يدل عليه إ ل ا إ ذ ا قلنا أ ن ه يغتسل فعليه الغسل لما يستقبل من الصلوات و لو لم يجرم م ر ة ث ا ن ي ة و إ ذ ا حملنا كلامه فعليه الغسل لما يستقبل من ا ل أ ح د ا ث قلنا أ ن ه ج ا ر على أ ن التيمم رافع رفعا مطلقا رافع رفعا مطلقا ف إ ذ ا كان ر أ ي ه أ ن التيمم يرفع الحدث رفعا مطلقا قلنا يغتسل لما يستقبل من الاحداث اما الحدث الذي سبق ارتفع واذا قلنا ان التيمم رافع رفع مؤقت قلنا يتقي الله ولمسه و بشرته عن الجناب السابقه ولو حمل على انه لما يستقبل من الاحداث لا أ خ ل ي ن ا النص من فائدته ل أ ن ه حينئذ يكون مؤكدا لجميع ما جاء من أ ح ا د ي ث ا ل ط ه ا ر ة نعم و ا ل ص ل ا ة ما فيها اعاد ة لكن هل يغتسل إ ذ ا وجد المال ل ج ن ه ف السابقه ولا هذا كلام ا في ه قال مالك ف م ن احتلم ه في سفر ولا يقدر من الماء إ ل ا قادر الوضوء وهو لا يعطش حتى ي أ ت ي الماء يعني لا يحتاجه لما هو أ ه م من الوضوء من ا ل ش ر قال يغسل بذلك الماء فرجه و ما أ ص ا ب ه من ا ل أ ذ ى ثم يتيمم صعيدا طيبا طاهرا كما أ م ر ه الله إ ذ ليس معه ما يكفيه ل ل م س ل ي يستعمل هذا الماء الذي معه فيما يكفيه ف إ ذ ا انتهى صدق عليه حينئذ أ ن ه لم يجد ماء فيتيمم وهذه ا ل ق ا ع د ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم أ ن من قدر على بعض ا ل ع ب ا د ة و عجز ا عن بعضها لازمه أ ن ي أ ت ي بما قدر عليه ي أ ت ي بما يقدر عليه فهمك الله واما ما لا يقدر عليه لا يكفي وهنا عنده ما يكفي لبعض الاعضاء عليه حدث أ ص غ ر و عنده ماء يسيل يكفيه لغسل وجهه و يديه لكنه لا يكفي للمسح و غسل الرجلين نقل و استعمله فيما تقدر به على استعماله و تيمم عن الباقي و مثله لو كان عليه جنابه اغسل بذلك فرجك ل أ ن الشيء المحسوس رفعه أ ه م من الشيء المعنوي غير المحسوس من قدر حاصل نعم نعم و الحدث معنوي وصف لا ح ق ي ق ة له ح س ي ة فترفع المحسوس الذي هو ما أ ص ا ب الفرج م ل و ث ه ثم تتيمم صعيدا طيبا كما أ م ر ك الله بذلك إ ذ ا انتهى ما معك من المال و سئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا إ ل ا تراب سبخه بفتحات ا ل أ ر ض ا ل م ا ل ح ة التي لا تكاد تنبت هل يتيمم بالسباخ و هل تكره ا ل ص ل ا ة في السباخ قال مالك لا ب أ س ب ا ل ص ل ا ة في السباخ لجزء و تصلي في ا ل أ ر ض السباخ جعلت إ ل ى ا ل أ ر ض مسجدا ً و طهورا ً و هذا منها من ا ل أ ر ض و التيمم منها وبهذا قال الجمهور أ ن صح التيمم ب ا ل أ ر ض السبخ خلافا ل إ س ح ا ق و مروي عن مجاهد أ ن السبخ لا يوزع التيمم بن ح ل أ ن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد وجه ا ل أ ر ض وما تصاعد عليه ابن خ ز ي م ة يستدل بالنص على جواز التيمم ب ا ل أ ر ض ا ل س ب خ ة استدل ابن خ ز ي م ة على جواز التيمم ب ا ل أ ر ض ا ل س ب خ ة بقوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ي د دار هجرتكم س ب خ ة ذات ن خ ل يعني ا ل م د ي ن ة س ب خ ة ذات ن خ ل نعم مع تسميته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لها ط ي ب ة و ا ل ط ي ب ة من الطيب تيمم م ص ع ي د ا طيبا إ ذ ن ط ي ب ة ط ي ب ة و هو في الوقت نفسه س ب ق ة نعم ا ل م د ي ن ة س ب ق ة ا ل م د ي ن ة ط ي ب ة إ ذ ن ا ل س ب ق ة ط ي ب ة م ع ا د ل ة س د ل ا ل فدل على ان ا ل س ا ب ق داخله في الطيب هنا النص تيمم صعيدا طيبا وفي حديث الخصائص جعلت ل ي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا وفي بعض رواياته وجعلت تربتها لنا طهورا ا ل آ ن في الحديث العام هذه الخصائص المعروف وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا والحديث الخاص وجعلت تربتها لنا طهورا فهل يحمل العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه ا ل أ ر ض أ و يبقى العام على عمومه و التنصيص على بعض أ ف ر ا د ه لا يقتضي القصر و التخصيص نعم, نعم. اذا ما تهيمن الا بتراك الحكم موافق حكم الخاص موافق لحكم العام يعني التنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا أ خ ت ر التخصيص ا ل عليه وهذا إ ذ ا قلنا أ ن ما بين الحديثين عموم وخصوص لكن إ ذ ا قلنا انه إ ط ل ا ق وتقييد وكثير من الشراح خلط بين ا ل أ م ر ي ن ت ع ر ف و ن المعروف عند الحنابله وقول الشافعيه انه لا يتيمم الا بالتراب ومع ذلك من ما على وجه ا ل أ ر ض لا ي ت ي م ن به خلافا لمالك و ب ي ح ن ي ف ة يعني قول ا ل إ م ا م ي ن مهم ا و ع ب س أ و ل ا ا ل ت ر ب ة فرد من أ ف ر ا د ا ل أ ر ض أ و وصف من أ و ص ا ف ه ا الله ي ن ك الاخلاص مع شيء نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ر نعم ن م نعم ن ع نعم يا خ و ا ن ا ف إ ذ ا قلنا أ ن ا ل ت ر ب ة وصف من أ و ص ا ف ا ل أ ر ض اتحدى في الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا يجوز أ ن نتيمم بغير التراب و إ ل ى هذا يذهب من يقول بعدم جواز التيمم بغير التراب التراب عرفنا أ ن ه مذهب ح ن ا ب ل ه و ا ل ش ا ف ر ي ة إ ذ ا قلنا أ ن التراب فرد من أ ف ر ا د ا ل أ ر ض نعم إ ذ ا قلنا انه فرد من أ ف ر ا د ا ل أ ر ض قلنا تنصيص على بعض أ ف ر ا د العام بحكم م و ا ف ق لا يقتضي التخصيص هذا من ج ه ة ومن ج ه ة أ خ ر ى ابن عبد البر يرى أ ن أ ح ا د ي ث الخصائص لا تقبل التخصيص لا تقبل التخصيص لماذا و جعلت الى ا ل أ ر ض مزجا و طغرادا من حديث الخصائص فلا يخرج التخصيص أ ب د ا لماذا ل أ ن الخصائص تشريف و تكريم للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و التخصيص تقليل لهذا التشريف و لذا تجدون ا ل ص ل ا ة ا ل م ق ب ر ة مثلا من د بن عبد البرج ي ع ي لماذا طيب لا تصلوا إ ل ى القبور ولا تجلسوا عليها أ م و ر يعني جاءت في مقبره خ ا ص ة قال لا أ ح د الخصائص ما تقبل التخصيص ل أ ن هذا تقليل لهذا التشريف مقبول لا غير مقبول الكلام لماذا نعم؟ النص الاخر لكن هو يقول هذه الخصائص إ ن م ا ذكرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لبيان شرفه و يقول جعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا و طلب ف إ ذ ا قلت لا تصلي في هذا المكان لحديث كذا قال انت قللت هذا التشريف للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعم نعم نعم بن عبد البرمان واضح نقول الخصائص ا ش معنى هذا هذه ا ل أ م و ر اختصه بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تشريفا له ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تشريفا له ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا قللت ل أ ن التخصيص تقليد بلا شك تخصيص إ خ ر ا ج بعض ا ل أ ف ر ا د تقليل حينما يقول جعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا مطغولا كل ا ل أ ر ض مسجدا مطغولا فانت تقول المقبره لا تصح ا ل ص ل ا ة فيها إ ذ ن قللت هذا التشريف نعم نعم إ ذ ا كان اذا كانت ا ل م ع ا ر ض ة بين حقوقي عليه الصلاه والسلام مع حقوق الله عز و جل تقدم حقوق الله جل و علا و النهي عن ا ل ص ل ا ة ا ل م ق ب ر ة إ ن م ا هو ر ع ا ي ة و ح م ا ي ة لحق الله جل و علا هنا إ ذ ا قصرنا التيمم بالتراب قللنا هذه ا ل خ ص ي ص ة فعلى ر أ ي بن عبد البر جعلت إ ل ى ا ل أ ر ض كل ما على وجه ا ل أ ر ض يتيمم به و لا يجوز تخصيصه بمثل هذه كما أ ن ه لا يستقيت ا ل ت ر ب ة ر و ا ي ة ا ل ت ر ب ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة هي م خ ر ج ة في ايش في مسلم م خ ر ج ة في مسلم فهي ص ح ي ح ة ل أ ن ه مخرجه في الكتاب تلقي ب ا ل ق ر لكن هل فيها م خ ا ل ف ة لما رواه ا ل أ ك ث ر هل تتضمن م خ ا ل ف ة او لا تضمن م خ ا ل ف ة يعني تنصيص على ف ر ق مثل هذا يذكر في ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة الراوي ا ل م و ا ف ق ة من وجه م خ ا ل ف ة من وجه م و ا ف ق ة من وجه باعتبار أ ن ا ل ت ر ب ة جزء من أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض و ا ل م خ ا ل ف ة من ج ه ة التنصيص عليها دون ما عداها على كل حال المرجح في هذا ق و ل من يقول بجواز التيمم على جميع م على وجه ا ل أ ر ض والتنصيص على التراب في ر و ا ي ة مسلم فرد من أ ف ر ا د العام لا يقدر تخصيص على كلامه ما في شيء يمنع من ا ل ص ل ا ة صل ي في كل مكان على كلام العبد و ا ل ع ر ه ولو ورد النهي لانه جعلت له تربه و ط ه و ر خ ل ص أ ا ت صل لا قول مرجوحه رحمه الله نعم إيه صلى الله عليك باب ما يحل للرجل من امراته وهي حائض عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من إ م ر ا ت ي واي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إ ز ا ر ه ا ثم شانك ب أ ع ل ا ه ا عن مالك عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت م ض ط ج ع ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد و إ ن ه ا قد وثبت و ث ب ة ش د ي د ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضه فقالت نعم قال ش د على نفسك إ ز ا ر ك ثم عودي إ ل ى مضجعك عمالكنا النافعن ان عبيد الله بن, بن عبد الله بن عمر أ ر س ل إ ل ى ع ا ئ ش ة ي س أ ل ه ا هل يباشر الرجل امراته ويحائض فقالت لتشد إ ز ا ر ه ا على أ س ف ل ي ا ثم يباشرها إ ن شاء ع مالك أ ن ه بلغه أ ن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل ا عن, عن الحائض هل يصيبها زوجها إ ذ ا ر أ ت الطهر قبل أ ن تغتسل فقال لا حتى تغتسل يقول رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل و ا م ر أ ت ه و ي حائض يعني ما يحل للرجل أ ن يستمتع به من زوجته حال حيضها الرجل ممنوع من قربان ا ل ز و ج ة حتى تطهر بل حتى تتطهر والنهي عن قربانها هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان ا ل ص ل ا ة حال السكر أ و النهي عن قربان الفواحش لا تقربوا الفواحش لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى فلا تقربوهن أ و يختلف ل أ ن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم يقتضي ا ل م ب ا ع د ة عنه فهل الرجل م أ م و ر ب م ب ا ع د ة ا ل م ر أ ة لا ليس مامور بمباعدتي بل النصوص كما عندنا هنا في ثوب واحد ينام مع ز و ج ت ي في ثوب واحد فراش واحد لحاف واحد وبدنها طاهر وباشرها في غير موضع الحرث والتعبير بالنهي عن ا ل ق ر ق للتنفير من معاشرته حال حيضها في موضع الحرث أ م ا إ ذ ا ضمن ا ل إ ن س ا ن من نفسه أ ن ه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع ل أ ن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره لا يملك نفسه مثل هذا يؤمر بالابتعاد عنه حتى عم الله جعاته ذ ا كان لا يملك نفسه حدثني يحيى عمالك عم ن عن زيد بن أ س ل م ان رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن زيد بن أ س ل م تابع ان رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه و سلم يحكي ق ص ة لم يحضرها فهو مرسل و لذا يقول ابن عبد البر لا أ ع ل م أ ح د ا ل رواه بهذا اللفظ مسندا يعني م ت ص ل فالمسند عند ابن عبد البر المتصل ومنهم من يقول المسند المرفوع ومنهم من يجمع بينهما لا يطلق على الخبر مسند إ ل ا إ ذ ا كان مرفوعا متصلا أ ن رجلا في س ن ن ابي داود عن عبد الله بن سعد قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا المبهم عبد الله بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي فقال ما يحل لي من ا م ر أ ة و ي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها إ ز ا ر ه ا ثم ش أ ن ك ب أ ع ل ا ه ا ثم ش أ ن ك أ ي دونك أ ع ل ا ه ا فاستمتع به وجعل المئزر من باب سد ا ل ذ ر ي ع ة واتقاء الشبهه و إ ل ا لو باشرها فيما دون الممنوع ولو لم تشد المئزر يجوز الا ما يجوز لكن شد المئزر من باب سد الذريعه مقتضى هذا الخبر لتشد عليها إ ز ا ر ة ثم ش أ ن ك ب أ ع ل ا ه ا مع قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن ص ن ع و ا كل شيء إ ل ا النكاح هذا الخبر يدل على أ ن ما فوق ا ل إ ز ا ر وتحت ا ل إ ز ا ر وهو محدد بما بين ا ل س ر ة والركبه عند كثير من أ ه ل العلم ف ي س ت د ل و ا بمثل هذا على أ ن ه لا يجوز الاستعمال أ و م ب ا ش ر ة ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة لكن أ ب ا ح كثير من السلف من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومذهب أ ح م د الثوري أ ن يستمتع من زوجته ما دون الفرج ولو كان تحت ا ل س ر ة او ف ق ر ه المقصود أ ن يكون لا يكون في موضع الحرث و أ م ا ما جاء في مثل هذا الخبر أ ن ما دون ا ل إ ز ا ر هو المستمتع به هذا محمول ا عند أ ح م د معه أ ن ه على الاستحباب والاحتياط لئلا يحوم حول الحمى فيقع فيه وهذا هو الظاهر رجحه النووي وغيره ثم بعد هذا قال وحدثني عن مالك عن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت م ض ج ع ه ن ا ئ م ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب واحد فيه جواز ذلك لمن أ م ن من الوقوع في المحرم و أ ن ه ا وثبت قد وثبت و ث ب ة ش د ي د ة قفزت خوفا من وصول شيء من ا ل أ ذ ى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و تقدرت نفسها و ر أ ت أ ن ظرفها لا يناسب ض ا ج ع ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وثبت و ث ب ة ش د ي د ة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لك أ ي أي شيء حدث لك لعلك نفست ي فتح نون كسر الفاء أ ي حوضتي و أ م ا ا ل و ل ا د ة فبضم النون يعني نفستي وقال ا ل أ ص م ع ي وغيره بالوجهين فيهما في ا ل و ل ا د ة والحي نفستي ونفستي و أ ص ل النفاس خروج الدم الذي هو يسمى نفس نعم تسيل النفوس يعني تسيل الدماء و منه قول الفقهاء ما لا نفس له سائله يعني لا دم له سائل لعلك نفست يعني ا ل ح ي ض ة و هذا تفسير بعض الرواه فقالت نعم نفست يعني حظت قال شدي على نفسك ازارك ثم ع و د ي إ ل ى م ر ج ع ك شدي على نفسك ازارك لئلا تلوث ا ل ف ر ا ئ ث الضجيع ثم ع و د ي إ ل ى موضع النوم و الضجوع يقول ابن عبد البر لم يختلف رواه الموطا في ر س ا ل ة هذا الحديث و لا أ ع ل م أ ن ه روي بهذا اللفظ من حديث عائشه ا ل ب ت ة و يتصل معناه من حديث ام سلمه منعم ا ل ق ص ة حصلت ل أ م س ل م ة كما في الصحيحين و غيرهما ف الصحيحين و غيرهما أ ن أ م س ل م ة نفست أو نفست حاضت و هي م ض ت ج ة معه عليه الصلاه و السلام فانسلت المقصود أ ن ا ل ق ص ة حصلت ل أ م س ل م ة و هنا عن ع ا ئ ش ة و الخبر مرسل لا يضر ا ل إ ر س ا ل عند مالك و أ ب ي حنيفه يضر عند غيرهما و حديث فيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها و الاضطجام معها في لحاف واحد فالصحيحين ما جاء في ديننا وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى فاليهود لا ي ض ا ج ع و ن ه ولا ي س ا ك ن و ن ه ولا ي ج ا ل س و ن ه والنصارى ي ب ا ش ر و ن ه في موضع ا ل ح ر وديننا منع موضع ا ل أ ذ ى س ا ل و ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ى قل هو أ ذ ى يعني ق ذ ر الحائض م م ن و ع ة من ا ل ص ل ا ة والصيام على ما سياتي لما تلبست به من هذا ا ل أ ذ ى ومقتضى منعها والحيضه ليست بيدها كما هو معلوم هل يكتب لها ما كانت تعمله قبل حيضها أ و لا يكتب نعم وكونها أ م ر خارج عن إ ر ا د ت ه ا ويتنوي الاستمرار في ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة لولا هذا المانع القسري وهو أ ذ ى ابتليت به و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين اهل العلم هل يكتب لها او لا يكتب لو جئنا إ ل ى التائب من الذنب توبه نصوح بدلت سيئات و ح س ن ا ت فكيف بمن لا ذنب له نعم فكيف بمن لا ذنب له من امتنع عن فعل ا ل ط ا ع ة و ترك ا ل ص ل ا ة و الصيام ثم تاب نعم تبدل سيئات و ح س ن ا ت فكيف بمن منعت معنيت مع, مع ان ل في نيتها و ق ر ا ر ة نفسها أ ن ه ا لو مكنت لفعلت مكتب هذا شيء م كتب الله على بني ادم له ما يشكل على هذا إ ل ا وصف الحائب ا ل م ر أ ة ع م و م ب أ ن ه ا ناقصه عقل و دين و نقص الدين كون الحيض ياتيها العذر فتمكث ا ل أ ي ا م لا تصوم و لا تصلي ف لو كان يكتب لها لما وصفت بالنقص قيامه ي ش يعني نظير من عجز عن الفعل على كل حال م س أ ل ة خلافيه و من قصد الخير أ ص ا ب ه إ ن شاء الله فلن يحرمه لكن مع ذلك من قصد الخير صادقا ً لن يحرمه ان شاء الله تعالى امتثال امتثالها امتنان على كل حال م س أ ل ة لن ينحسم الخلاف فيها يقول حدثني عن مالك عن نافق ان عبيد الله بن عبد الله بن عمر أ ر س ل إ ل ى ع ا ئ ش ة ي س أ ل ه ا هل يباشر الرجل ا م ر أ ت ه و ي حائض فقالت اشد ل إ ز ا ر ه ا تربطه على أ س ف ل ه ا ثم يباشرها فيما دون الجماع إ ن شاء ف أ ف ت ت ه بما كان يصنعه عليه الصلاه والسلام مع نسائه يقول كان ي أ م ر ن ي ف أ ت ز ر ب ي ب ا ش ر ن ي و أ ن ا حائر وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن سالم بن عبد الله أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع على قول سليمان بن يسار أ ي ض ا منهم سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إ ذ ا ر أ ت الطهر قبل أ ن تغتسل ر أ ت الطهر ر أ ت ع ل ا م ة الطهر إ م ا بالقصه ا ل ب ي ض ة أ و بالجفاف قبل أ ن تغتسل فقال ل اي أ كل منهما لا لا ي ص ي ب حتى تغتسل حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرن حتى يطهرن انقطع الدم ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه م الان فلا تقربوهن حتى إيش يطهرن ش ي هذه ا ل غ ا ي ة و مقتضى ذلك أ ن ه انها تقرب و لا ت ط ل ع ل أ ن ا ل غ ا ي ة حتى ي ط ه ر لكن دخول ا ل غ ا ي ة و عدم دخوله ليس بقطع ا فجاء في النصوص ما يدل على الدخول و جاء في النصوص ما يدل على عدمه فجاء التوضيح بعد ذلك ف إ ذ ا تطهرنا نعم يعني تطهرنا بعد أ ن طهرنا هذا قدر زائد على مجرد ا ل ت و ض ي و هو التطهر من فعلها بالغسل فاتوه ف ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة م ف س ر ة للمراد من ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى لا حتى تغتسل لقوله جل و علا و لا تقربن حتى يطهرن فاذا ت ط ه ر و بهذا قال مالك و ا ل ش ا ف ع و أ ح م د و جمهور الفقهاء و قال أ ب و ح ن ي ف ة إ ذ ا انقطع الدم ل أ ك ث ر الحيض و ع ش ر ة أ ي ا م عنده جاز و ط ؤ ه ا قبل ا ل غ س ل لكن إ ن انقطع الدم قبل أ ك ث ر الحيض س ت ة أ ي ا م س ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة حتى تغتسل دليله على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام ابي ح ن ي ف ة قال هذا تحكم لا وجه له لا وجه له على كل حال ه قول مرجوح قول مرجوح فلا يجوز للزوج أ ن يقرب زوجته حتى تطهر تغتسل ا ل ك ف ا ر ة ما ورد فيها خ ب ر ضعيف دينار و نصف ه ضعيف نعم باب طهر الحائض عن مالك عن علقمه بن ابي علقمه عن امه مولاه عائشه ام المؤمنين أنا قالت كان النساء يبعثن الى عائشه ة ام المؤمنين بالدرجه فيها الكرسي وفيه الصفره فيه ا ل ص ف ر ة من دم الحيضه ي س أ ل ن ه ا عن ا ل ص ل ا ة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين ا ل ق ص ة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضه عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت أ ن ه بلغها أ ن نساء كن يدعون بالمصابيح يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إ ل ى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم ف إ ن مثلها مثل الجنب إ ذ ا لم يجد م ا أن تيمم يقول رحمه الله تعالى باب طهر الحائض رحمه طهر باب حدثني يحيى عمالك عن ا ل ق م ه بن أ ب ي ا ل ق م ة المدني عن أ م ه مرجانه مولاه ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين أ ن ه ا قالت كان النساء يعني من نساء ا ل ص ح ا ب ة و التابعين يبعثن الى إ ع ا ئ ش ة ب ا ل د ر ج ة بكسر الدال و فتح ا ل ر ا جمع درج وهكذا يرويه أ ص ح ا ب الحديث وضبطه بن عبد البر بالضم ثم السكون ا ل د ر ج ة وقال إ ن ه ت أ ن ي ث د ر ج الدرج معروف و ا ل د ر ج ة ت أ ن ي ث ه وضبطه الباجي بفتحتين د ر ج ة على كل حال هو وعاء يجعل فيه الكرسف الذي هو القطن الذي اختبر فيه المحل فيها الكرسف فيه ا ل ص ف ر ة من دم ا ل ح ي ض ة يعني يؤتى ب ا ل ك ر س و الذي هو القطن فيدخل في موضع الخارج من الدم لاختبار الطهر هل انقطع نزول الدم أ و مازال وفيه ص ف ر ة من دم الحيض ي س أ ل ن ا عن الصلاه شيء يسير لا يكاد يذكر هل مثل هذا يمنع من ا ل ص ل ا ة مثل هذا لا بد فيه من الحزم والاحتياط فيه غير ممكن ل أ ن ه ا ان تركت ا ل ص ل ا ة وقد طهرت ارتكبت أ م ر ا عظيما و إ ن صلت حال حيضها ارتكبت م ح ر ر بلا شك وكثير من النساء ا ل آ ن في ح ي ر ة ش د ي د ة وعادات النساء يحصل فيها الاضطراب الكثير مع ما يتناوله النساء من طعام أ و علاج أ و أ ي تصرف ت ص ر ف ن ه في أ ن ف س ه ن الموانع و غيرها توجد اضطراب تقديم و ت أ خ ي ر و تغيير في اللون و اضطراب كبير هنا يبعثن ا بهذا الوعاء فيه قطن هذا القطن اختبر فيه المحل لكن ما وجد إ ل ا ص ف ة من دم الحيض ي س أ ل ن ا عن ا ل ص ل ا ة فتقول ع ا ئ ش ة لهن لا تعجلن ل أ ن مع حرص النساء على فعل الخير و على أ د ا ء هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة يرون أ ن هذا الشيء اليسير ما يمنع من إ ق ا م ة هذا الركن العظيم ل أ ن هذا لو كان الدين ب ا ل ر أ ي إ ذ ا كانت ا ل ا س ت ح ا ظ ة مع ان ا ل يجري لا يمنع من ا ل ص ل ا ة فكيف هذا الشيء اليسير ص ف ر ة و لا ك د ر ة ي س أ ل ن ا عن ا ل ص ل ا ة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترينوا ق ص ت ب ع ض ا يعني اذا رايتم القصه البيضه و قبل ذلك فعلت تريد بذلك الطهره من, الحيض الطهر من الحيضه شبهت ما يخرج من ذلك لبياضه القص وهو الجص ا ل ج س معروف بياضه ومنه قصص داره بالجيل يعني ج ص ص ه ف ا ل م ر أ ة عليها أ ن تنتظر حتى تجزم أ ن الدم قد انقطع, قد انقطع. اما ب ر ؤ ي ة ا ل ق ص ة إ ن كانت ممن ترى و هذا هو الكثير الغالب و بعض النساء لا توجد عندها خ ص ة ب ي ض ا ء هذه إ ذ ا جفت تماما و انقطع عنها نزول الدم ف إ ن ه ا تكون قد انتهت عادتها و حدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته قال ابن الحذاء هي عمره ب ن حزم ع م ة جده لكن عبد الله لم يدركها ل أ ن ه ا ص ح ا ب ي ة ق د ي م ة والصواب أ ن ه ا عمته أ خ ت أ ب ي ه أ م كلثوم أ و أ م عمره عن عمته عن ا ب ن ة زيد بن ثابت عن ا ب ن ة زيد بن ثابت ا س م ه ا أ ي ض ا أ م كلثوم وهي ز و ج ة سالم بن عبد الله بن عمر أ ن ه بلغها ان نساء كن ا يدعون بالمصابيح يطلبن المصابيح ا وهي السرج من جوف الليل ينظرن الى إ ما يدل على الطهر فكانت تعيب ذلك ع ل ي ه م و تقول ما كان النساء يصنعن هذا يعني التكلف من الاتيان بالسرج في جوف الليل و المراد بالنساء نساء ا ل ص ح ا ب ة اللاتي أ د ر ك ت ه ن و أ م كلثوم هذه ا بن زيد بن ثابت أ ب و ه ا معروف و زوجها أ ح د الفقهاء أ د ر ك ت الصحابيات و أ ن ك ر ت على من يصنع هذا الصنين إ ذ ا كان الباعث على مثل هذا الصنيع الحرص على الخير و الحرص على أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة في وقتها و الحرص على إ ب ر ا ء ا ل ذ م ة ينكر على من فعله يعني ما يظهر من حال هؤلاء التابعيات من هؤلاء ا ل ن س و ة إ ل ا أ ن ه حرص و عابت عليهن ذلك فهل من حرص على الخير يعاب عليه نعم الحرص الزائد على المطلوب ش ر ع ا و الاحتياط الذي لا يدل عليه الدليل هذا غير مطلوب لذاته و لما يفضي إ ل ي ه ل أ ن ه قد يفضي إ ل ى شيء من نعم التشديد على النفس و التعمق الذي يقطع و يعوق عن تحصيل بعض ما طلبه الشاعر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو حمل نفسه على ع ز ي م ة في كل أ ب و ا ب الدين ما استطاع فعليه أ ن يحرص على أ ن يعمل بما سمع و قد أ ح س ن من انتهى إ ل ى ما سمع ولا شك أ ن الباعث و الحرص على الخير و اداء ه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة لكن لم يكن النساء في عهد ا ل ص ح ا ب ة يفعلن هذا و الخير في اتباع من سلف و كل خير في اتباع من سلف و سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء حتى تتيمم هل تتيمم, سئل عن فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم تتيمم ف إ ن مثلها مثل الجنب و لا فرق بينهم بين الحائض و ا ل ج ن و ب فكل منهم متلبس بالحدث ا ل أ ك ب ر ف إ ذ ا جاز ل ل ج ن و ب الذي وجب عليه الغسل أ ن يتيمم من ع د م الماء جاز للحائض أ ن تتيمم بدلا من غسلها لفقد الماء إ ذ ا لم تجد ماء أ و إ ذ ا لم يتيمم ما أ ن تيمم, تيمم و هذا قياس قياس على ا ل ج ن و ب المنصوص عليه في نعم في ا ل آ ي ة على الخلاف في المرادي بالملامسه على ما تقدم、نعم. وما في شك أ ن بعض الفقهاء ذكر تفصيلات لا دليل عليها وتفصيلات توقع في ح ر ج لكن من اقتفى أ ث ر النصوص ارتاح ل ا شك أ ن هناك مسائل ح ا د ث ة ومسائل م س ت ج د ة ونوازل تحتاج إ ل ى أ ح ك ا م ونسمه يوميا من ا ل أ س ئ ل ة ما يشكل على كثير من النساء و ي أ ت ي في باب الاستحاض ي أ ت ي ف ي ا ل إ ش ك ا ل ا ت ي أ ت ي مثلا ً ا س ت ح ا ض ة ي أ ت ي نزيف ي أ ت ي تقدم و ت أ خ ر بسبب ما يؤكل أ و يستعمل هذا أ و ج د إ ش ك ا ل ا ت ك ث ي ر ة في هذا العصر و إ ل ا كانت ا ل ع ا د ة م ط ر د ة اذا النساء معروف متى ت ب د أ ومتى تنتهي نعم صلى ا ل ك باب جامع الحيضه عن مالك انه بلغه أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها ان ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المراه الحامل تردم انها تدع ا ل ص ل ا ة عن مالك إن انه سال ابن شهاب عن المراه الحامل تردم قال تكف عن الصلاه قال مالك وذلك الامر عندنا عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن فاطمه بنت المنذر بن ز ب ي ر عن اسماء بنت أ ب ي بكر الصديق أ سالت ق ا سألت ا م ر أ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ا ر أ ي ت إ ح د ا ن ا إ ذ ا أ ص ا ب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ص ا ب ثوب احداكن الدم إ ذ ا ع ص ا ب ت و ب إ ح د ى ك ن الدم من الحيضه فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه نعم يقول رحمه الله تعالى باب جامع الحيضه الذي يجمع المسائل ا ل م خ ت ل ف ة في هذا الباب حدثني ح ي ى عن مالك أ ن ه بلغه أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قالت من ا م ر أ ة الحامل ترى الدم أ ن ه ا تدع ا ل ص ل ا ة يعني هذا ر أ ي ع ا ئ ش ة أ ن الحامل تحيض حامل تحيض حدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن الشهاب عن ا ل م ر أ ة الحامل ترى الدم قال تكف عن ا ل ص ل ا ة يعني هذا ر أ ي ع ا ئ ش ة و بن شهاب قال يحيى قال مالك و ذلك ا ل أ م ر عندنا و اختيار مالك معلوم أ ن المراه اذا حملت انقطع عنها الدم هذا ا ل أ ص ل ينقطع عنها الدم ل أ م ر و ل ح ك م ة هي أ ن هذا الدم ينصرف ل ت غ ذ ي ة الجنين فلا يخرج هذا هو الاصل لكن إ ذ ا خرج فما الحكم و وجد الدم في وقته و بلونه و رائحته من المراه الحامل هل تحيض أ و لا تحيض مقتضى قول ع ا ئ ش ة و ب ا ل شهاب و اختيار مالك أ ن ه ا تحيض ف إ ذ ا وجدت الدم في وقته و لونه و رائحته أ ن ه ا تدعو ا ل ص ل ا ة و هذا كما أ ن ه مذهب مالك هو قول ا ل إ م ا م الشافعي في الجديد استدلالا مما ذكر استدلالا بما ذكر و أ ن ه دم في وقت ا ل ع ا د ة و أ ي ض ا بالوصف الذي يتصف به دم ا ل ع ا د ة و ذهب أ ب و حنيفه و أ ح م د الثوري إ ل ى أ ن ه ا لا تحيل و من أ ق و ى ما يستدل به هؤلاء أ ن الاستبراء يعتبر بالحيل يعني الاستدلال على ب ر ا ء ة الرحم يكون ب إ ي ش بالحيل الاستبراء بالحيل الاستدلال على ب ر ا ء ة الرحم إ ن م ا يكون بالحيل نعم لانه لو كان ت الحامل تحيض ما صار للاستبراقين وهذه من أ ق و ى ما يستدل به هؤلاء فلو كانت الحامل تحيض لم تتم ا ل ب ر ا ء ة بالحيض ب ر ا ء ة الرحم ما, ما تتم بالحيض هذا من أ ق و ى ما يستدل به شوف الاستدلال الغريب العجيب بعد ذلك يقول ابن المنير يستدل ابن المنير على أ ن ما تراه الحامل ليس بحيض ب أ ن الملك موكل ب ا ل ر ح م ة الملك موكل ب ا ل ر ح م ة و لا ي أ ت ي لمثل هذه ا ل أ م ا ك ن التي يحصل فيها يعني ما وقت نزول الحيض ما يمكن أن يصير الملك موجود يعني إ غ ر ا ب إ غ ر ا ب في الاستدلال يعني وجه الاستدلال عنده أ ن الملك موكل ب ا ل ر ح م ة يعني مع الحمل نعم يمتنع وجود الملك الموكل بالرحم ة رحم الحامل مع وجود هذا القدر الذي ه و ا لكن ح ي ل يرد عليها أ ن ه ا إ ذ ا ر أ ت الدم هو قذر على كل حال سواء قلنا حيض أ و ليس بالحيض يعني ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في حامل ترى د م نعم المساله م ف ت ر ض ه في حامل ترى دم و الدم هذا قذر سواء قلنا حيض أ و ليس بالحيض فقول منير من ضعيف لكن قول من يستدل ب ا ل ا س ت ب ر ا ء و أ ن ه إ ن م ا يكون بالحيض العدد تكون بالحيض ث ل ا ث ة قرط من أجل العلم أ من أ ج ل إ ي ش العلم ب ب ر ا ء ة الرحم ة ف إ ذ ا كان ت الحامل زحيط كيف نعرف ب ر ا ء ة الرحم ة هم قالوا هذا و سؤال ا ل م ا ل ك ي و الشافعيه قالوا ان حيض الحامل نادر و لا يعلق به حكم فلا يعارض الاستبرار فلا يعارض الاستبرار لكن إ ذ ا وجد حيث تكرر ث ل ا ث ة تخرج من عده و لا تخرج و يحامله نعم على هذا على قول ه اعتدت ثلاثه قروء و ا ن ت ن ع ما م في احد قال بابعد ا ل أ ج ل ي ه ما في إ ل ا علي ونفر يسير قالوا هو قول مردود بلا شك هذا في حال ا ل و ل ا د ة قبل بلوغ أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشره ايام نعم قالوا تعتد بابعد ا ل أ ج ل ي ه في هذه ا ل ص و ر ة ما قالوا في م س أ ل ة الحيض أ ب د ا في ع د ة المتوفاه هل تعتد ب أ ر ب ع ة أ ش ه ر مطلقا حامل أ و غير حامل أ و تعتد الحامل بوضع الحمل و غير الحامل ب ا ل أ ر ب ع ة اشهر ل أ و منهم من قال تعتد ب أ ب ع د ا ل أ ج ل ي ن هذا ب ا ل ن س ب ة لمن توفي عنها زوجها و ي ر ح ب ل ه ا و على كل حال الحمل ا ضد أ و نقيض الحيل لا سيما في باب العدد و الاستبطال نقيض فلا يمكن أ ن يجتمع النقيض مع نقيضه شيء علق عليه فيه ح ك م يجتمع مع شيء علق عليه حكم مخالف ما يمكن نعم لا ل ل م ر أ ة الحامل ما ي ت ح ك هذا الحمل من من, من وقوع ا ل ن ط ف ة الى إ ل ى ا ل و ل ا ده كل حمل و هي مجرد ما يحصل ا ل ت و ق ي ح عن ق ط ا ر هذا ا ل أ ص ل ما نستطيع أ ن نفرق م ر ا ة حامل لشهر أ و حامل ل ث ل ا ث ة أ ش ه ر او س ب ع ة أ ش ه ر هذا حيض وليس بحيض ما نستطيع ان نفرق ل أ ن النصوص التي جاءت ما فرقت هذا قول هذا اجتهادته اجتهادته ما جربت حمل ا ولا جربت شيء و... لا مع لا ل انا أ أ ق و ل الاحتياط لا يمكن في هذا الباب لا يمكن الاحتياط في هذا الباب ما نقول حضرتك بل أ ح و ط ت ك ل أ ن ه ا ن صلت فعلت محرم و إ ن تركت تركت أ م ر ا عظيما الفعل أ س ه ل من الترك ل أ ن التحريم ن أ ت ي إ ل ى م س أ ل ة ع ض م ى هل ترك الواجب أ ع ظ م أ و فعل المحرم أ ع ظ م لا الجمهور لا تجزم بشيء بشي الجمهور على أ ن فعل المحظور أ ع ظ م من ترك الواجب هذا الجمهور إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء ف أ ت و ا منه ما استطعتم اذا أ ن ا ه ي ت ك م بشيء فاجتنبوه ما في م ث ن ه مثنى و شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله يرى أ ن ترك الواجب أ ع ظ م من فعل المحرم استدلالا ب ق ص ة آ د م و إ ب ل ي س ادم معصيته في ارتكاب محظور و إ ب ل ي س معصيته في ترك واجب و على كل حال لا هذا و لا ذاك لا يمكن أ ن يقال بقول مطرد ض لا يمكن أ ن نحكم بمثل هذا بقول مطرد ض ط ل ا ق ا ننظر إ ل ى عظم الواجب و عظم المحرم يعني انت م أ م و ر ب ا ل ص ل ا ة مع الجماعه انت م أ م و ر ب ا ل ص ل ا ة مع الجماعه هل تترك هذا الواجب لمحظور في طريقك إ ل ى المسجد محظور في طريقك إ ل ى المسجد في شخص يدخن و لا تستطع تنكر عليه تترك الواجب من أ ج ل هذا نعم يعني تترك الواجب لوجود هذا المحظور نعم لكن لو كان في طريقك بغي مع وجود ظالم يلزمك بالوقوع عليها تترك الواجب لما تترك إ ذ ن القول بالاضطراد في مثل هذا المسائل لا يرد ي إ ط ل ا ق ا فلا هذا ولا ذاك ننظر إ ل ى حجم الواجب و ننظر إ ل ى حجم المحظور ننظر إ ل ى الواجب المتروك مع المحظور المفروض يعني في مثل هذا الخلاف هذا إ ذ ا قلنا أ ن ه يثير شبهه خلاف من غير مرجح لو قلنا بهذا خلاف من غير مرجح أ ن ه و ث ر شبهه فهل تفعل ا ل ص ل ا ة وتستغفر خشيه ان تقع بمحظور أ و تترك ا ل ص ل ا ة على القول ا ل آ خ ر نعم الله لا, لا سهل يعني تكون ت ر ت ق ب المحظور وتستغفر أ س ه ل ان تترك ر ك م من اركان الاسلام قد أ و ج ب ه الله عليه وعن مالك وحدثني عن مالك عن ش ا م ا ل ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت كنت ارجل ر أ س رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجيل التسريح ومشط شعر ا ل ر أ س و أ ن ا حائض هذه ج م ل ة ح ا ل ي ة في ذلك ت ل ي ل على ط ه ا ر ة بدن الحائض و أ ل ح ق بها الجنب و حديث أ ب ي ه ر ي ر ة سبحان الله إ ن المؤمن لا ينجس و الترجيل هو التسريح تنظيف الشعر و تنظيف البدن أ ي ض ا مطلوب تنظيف الشعر تسريحه تنظيمه مطلوب و كذلك أ ي ض ا تنظيف الثوب و البدن ما يتعلق ب ا ل إ ن س ا ن هذا مطلوب و شرح لا يليق بالمسلم أ ن يكون على ه ي ئ ة بحيث ي ز د ر بها لكن ا ل م ب ا ل غ ة في هذا التنظيف والترتيب والتصفيف أ ي ض ا ممنوع جاء النهي عن الترجل إ ل ا غبا يعني هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن لما سمع أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ر ج ع شعره ينظف أ ن ه يفعل كما يفعل بعض الناس في بيته جناح خاص صالون لتنظيف الشعر و تصفيفه يعني من الطرائف واحد من الشيوخ يتكلم عن الامام احمد و أ ن ه يصلي في اليوم و ا ل ل ي ل ة ث ل ا ث م ئ ة ر ك ع ة قال واحد من الطلاب الحاضرين هذا ما هم معقول الطالب يحلق لحيته و الشيخ من, من الشام قال صحيح ليس بمعقول ل أ ن عنده صالون يتحلق فيه ثلاث ساعات في اليوم ي ن ي ا ل م ب ا ل غ ة في مثل هذه ا ل أ م و ر التي تعوق عن تحصيل الواجبات فضلا عن ا ل م ص ت ح ب ا ت ه ذ ا لا يرد بها ل ش ر الدين وسط ولكسر ما قد يفهمه ويفعله بعض الناس استنادا ً على مثل هذا النص صح الحديث ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن البذاذة عدم ا ل م ب ا ل غ ة في حسن المظهر عدم ا ل م ب ا ل غ ة في حسن المظهر نعم حسن المظهر مطلوب لكن بالتوسط يعني لا يقال للمسلم أ ب د ا ً ما لا تشتري أ ك ث ر من ثوب حتى ت ق ط ع إ س ر ا ف تشتري ثوبين في آ ن واحد ولا يقال له اصنع كما صنع بعض الناس ثلاثمائه وخمسين ث و ب في اليوم في ا ل س ن ة بحيث إ ذ ا لبس ثوب ما يعود إ ل ي ه آ خ ر ما عليه لا هذا ولا ذاك دين الله وسط مطلوب من المسلم أ ن يعمل ل آ خ ر ت ه هذا ا ل أ ص ل أ ن ه خلق ل ل ع ب ا د ة ثم خشيه أ ن يضيع نفسه ويضيع من تحت الذي قيل له و لا تنس ى نصيبك من الدنيا يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه و كذا ليحيى وحده و هو خ ط أ و غلط ل أ ن ع ر و ة لم يروي عن ف ا ط م ة شيئا هذا ليحيى وحده في ر و ا ي ة معنا و هو في الموطئات عن هشام عن زوجته ف ا ط م ة ما هو عن أ ب ي ه عن زوجته ف ا ط م ة ف ا ط م ة بنت المنذر ا بن الزبير ز و ج ة هشام بن ع ر و ة و هي أ س ن منه بثلاث ع ش ر ة س ن ة ا ب ن ة عمه عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر الصديق جدت هشام و ف ا ط م ة معا ل أ ب و ي ه م ا انها قالت س أ ل ت ا م ر أ ة هي أ س م ا ء كما في بعض طرق الحديث س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى آ خ ر ه فدل على أ ن السائل هي أ س م ا ء و إ ن أ ب ه م ت هنا فقالت أ ر أ ي ت استفهام بمعنى ا ل أ م ر اي اخبرني أ ر أ ي ت إ ح د ا ن ا إ ذ ا أ ص ا ب ثوبها الدم ثوب مفعول و ا ل دم فاعل من الحيضه كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا أ ص ا ب ثوب إ ح د ا ك ن الدم من الحيضه فلتقرصه ثم لتنضحه تقرصه من الحيضه يعني من الحيض من ل ف ت ق ر ص بماء يسير أ و بدون ماء ثم تنضحه بعد ذلك بالماء أ ي تغسله ل أ ن دم الحيض نجس تجب إ ز ا ل ت ه بالماء والمراد بالنضح هنا الغسل قاله الخطابي و ا بن عبد البر و بن بطال ل أ ن دم الحيض نجس و جاء التشديد فيه القرص و الحت تحكه و لو بصلع ثم تغسله بالماء و قال القرطبي الرش ان نضحنا الرش ل أ ن الغسل استفيد من قوله فلتقرصه تقرصه يعني تغسله بالماء على كل حال المقصود تنظيفه لكن إ ذ ا فعلت ما أ م ر ت به قرصته و غسلته بالماء و بالغت في غسله فبقي أ ث ر ه ف إ ن ا ل أ ث ر نعم يعفان لا يؤثر و إ ن جاء ا ل أ م ر بوضع إ ي ش لا لا هذا الثوب ثوب ا ل م ر أ ة أ ص ا ب ه دم حيل قرصته وغسلته بالماء وبقي ا ل أ ث ر نعم يوضع عليه شيء نعم شيء له لون يضيع لون الدم ل أ ن ه مستقطر وهذا على سبه الاستحباب ل أ ن ه لا يضر ا ل أ ث ر ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه وفيه إ ش ا ر مباشرة إ ل ى امتناع ا ل ص ل ا ة في الثوب النجس لان تجوز الثوب الصلاة ا ل في ج س لأن رتب ا ل ص ل ا ة فيه على تطهيره وفيه جواز استفتاء ا ل م ر أ ة لنفسها ومشافاتها للرجال فيما يتعلق ب أ ح و ا ل النساء إ ذ ا امنت ا ل ف ت ن ة لا بد أ ن تؤمن ا ل ف ت ن ة أ م ا م ا أ و ج د ا ل ف ت ن ة فلا يجوز وفيه تعيين الماء ل إ ز ا ل ة النجاسات كلها قياسا على الدم كما هو قول الجمهور و قال أ ب و ح ن ي ف ة يجوز تطير ا ل ن ج ا س ة بكل مائع طاهر يقول هذا صوت ا ل م ر أ ة هل و ع و ر ة و هل ي ج و ز أ ن تتحدث في دين أ م ا م الشباب مثال بالتوك ا ل أ ص ل أ ن صوت ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم يحصل فيه الخضوع و دعت إ ل ي ه ا ل ح ا ج ة و أ م ن ت الفتنه ة لا ل إذا بأس إ دعت ي الحاجة و أ م ن الفتنة ت و خلا من الخضوع لا ب أ س تبيع و تشتري مع أ م ن ا ل ف ت ن ة و بمعزل عن الرجال لا تختلط بالرجال لا تعرض نفسها للفتن و تحدثها أ م ا م الشباب في مثال هذه ا ل آ ل ا ت لا شك أ ن ه ف ت ن ة بل مجرده ف ت ن ة فضلا عما يفضي إ ل ي ه بعض الشباب ممن ن في قلبه مرض يتلذذ بمثل هذا فيفتتن بمثل هذا ثم بعد ذلك م يخشى ما يخشى مما يجر إ ل ي ه فعلى ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة أ ن تكون خير مالها أ ن لا ترى الرجال ولا يرونها ولا تكلم الرجال ولا يكلمونها أ ن تبقى على حيائها وعفتها لكن إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة بحيث لا يوجد من يقضي لها حاجتها أ و لا يوجد لها من ي س أ ل عنها لا مانع بالقيود والضوابط التي ذكرها ابي العلم يقول أ ل ا يؤخذ ب ر أ ي الطب في هذا المجال فقد ذكرت لي إ ح د ى الطبيبات أ ن الحامل تحيض لكن عن طريق العروق لا عن طريق ا ل ب و ي ض ة هذا ما يصير حيض هذا لا يسمى حيض و إ ن م ا يسمى نزيف فالحيض له مصدر و ا ل ا س ت ح ا ض ة لها مصدر الحيض من قعر الرحم و ا ل ا س ت ح ا ض ة من أ د ن ى لا يجوز النظر للمراه اجنبيه لا يجوز و قل للمؤمنين قل م ن ن يغضوا من أ ب ص ا ر ه على أ ن كثيرا ً م ن من هؤلاء ا ل ن س و ة اللواتي ي ا ل يخرجن ا بهذه ا ل آ ل ا ت متبذلات فاتنات مائلات مميلات وبعضهن ايش مومسات ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و إ ذ ا ت أ م ل ن ا في حديث جريج و أ ن أ م ه دعت عليه أ ن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات لما ارتكبه من ع ق و ق ه ا ف ا ل إ ن س ا ن ب ط ب ع ه و اختياره ينظر إ ل ى هذه الوجوه ن س أ ل الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة هذا لا يجوز اطلاقا يقول شخص نوى صيام يوم من أ ي ا م شوال قبل الظهر فهل يحتسب له هذا ل م ن ع ان شاء الله يحتسب ل أ ن ه نفل و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ي س أ ل هل عندكم شيء ف إ ذ ا قالوا لا نوى الصيام و ن ا س سافروا إ ل ى البر آ خ ر ا ل أ س ب و ع فهل ا ل أ و ل ى ان يصلوا ا ل ج م ع ة و يصلوا الظهر قصرا ً علما ً ب أ ن ه يوجد منهم قريب من بعض القرى ا ل أ و ل ى ان يصلوا ا ل ج م ع ة هل يشرع رفع السباب أ ث ن ا ء التشهد ا ل أ خ ي ر باستمرار منذ بدايته إ ل ى نهايته عند ا ل ش ه ا د ة يرفع وعند الدعاء يلاحظ أ ن بعض المؤمنين يرفعون أ ص و ا ت ه م وراء ا ل ا ي م ن ا ل ت س ب ي ح والقراءه مما يشوش على غيرهم ا نعم التشويش على المصلين ذكرناه ب ا ل أ م س و أ ن ه ينبغي لهم إ ذ ا منع التشويش على المصائب ل ا ل ن ا ئ م فالمتعبد من باب أ و ل ى ن س أ ل ا ل خ و ا ن هذا السؤال ا م ر أ ة كانت عادتها س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة ثم بعد ولادتها ا ل أ خ ي ر ة اضطربت حيضتها ف أ ص ب ح ت تصل ل ت س ع ة أ ي ا م مع العلم أ ن ا ل م ر أ ة ترى ا ل ق ص ة ا ل ب ي ض ة في اليوم السادس أ و السابع ثم يعاودها الدم قليلا يومين أ و ث ل ا ث ة إ ذ ا ر أ ت ا ل ق ص ة انتهت عادتها و ما عدا ذلك استحاظه ف ا ل م ر أ ة تصلي و تصوم ما زاد على عادتها إ ذ ا ر أ ت ا ل ق ص ة أ ن ف ا ذ ا ت ه ا هذا كلام من بعض ا ل أ خ و ة فيه نقول عن بعض المعاصرين يذكرون أ ن التيمم للمسافر سائغ و لو مع وجود المال يقول محمد مصطفى المراغي لم ع ر ف شيخ ا ل أ ز ه ر سابقا يقول حكم المريض و المسافر إ ذ ا اراد ا ل ص ل ا ة كحكم المحدث حدث اصغر يقول و إ ن كان ا ل م ش و ر م ذ ا ه ب ا ل أ ر ب ع ه ان شرط التيمم و فقد الماء فلا يجوز التيمم للمسافر مع وجود الماء وهذا بخلاف ظاهر الايه آ ي ة ف ل ل م م ت أ ف السفر يجد رخصا كإباحة الصلاة والفطر في رمضان فلا يستنكر ترك الوضو والغسل للمسافر مع وجود الماء وهما أقل من الصلاة والفطر في رمضان في الدين الشيخ أقل يقول يستنكر في في في ووفقه كثيرة قصر ترك يجد وجود محمد د ب مع من ع قال الشيخ صديق خان كثر الاختباط في تفسير ا ل آ ي ة في قوله وان كنتم مرضى ا ل آ ي ة فالعذاب ث ل ا ث ة المرض والسفر وفقد الماء في الحضر وهذا ظاهر على قول من قال إ ذ ا جاء قيد بعد جمل م ت ص ل اختص ب آ خ ر ه ا أ م ا من قال يكون قيدا للجميع إ ن لم يمنع مانع فهذا سائق هنا إ ذ يمنع مانع وهو أ ن المرض والسفر كل م ن ه م عذر مستقل في باب الصيام ويؤيد هذا ح د ي ث التيمم م ط ل ق ه وحديث التيمم م ق ي د ه والحظر يقول الشنثوت شيخ ا ل أ ز ه ر سابقا أسبق السفر عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء مع وجود الماء أ و عدم وجوده في حال الصحه ة أو、المرض. وعدم وجود المرض الماء عارض مبيح للتيمم مبيح ب ن ف س س و او ء في حال السحة أ المرض أو السفر أو الحضر قال أبو أن والمرضة الوفاة الرويش وجود السفر الحضر قال الآية المسافر الماء في رخصة يمم يتيمم مع وجود الماء. أ ق و ل النصوص نصوص الكتاب و ا ل س ن ة تفسر بفهم السلف ولا تفسر ب أ ق و ا ل المعاصرين ولو قلنا بهذا لالزم علينا لوازم و أ ح د ث ن ا أ ق و ا ل ا في الدين لم يقل بها أ ح د و كما قال علي رضي الله عنه ا ل ق ر آ ن حمال وجوه فليس للمعاصر أ ن يستقل بفهم لا يدخل في فهم السلف الصالح ان يستقل بحكم يحدثه بعد أ ن حصرت ا ل أ ق و ا ل و اطلع عليها كلها و خرج عنها لا يجوز له ذلك فعلى هذا ينظر في أ ق و ا ل المتقدمين ان وجد من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و ا ل أ ئ م ة ت ا ب ع ي ن لهم ب إ ح س ا ن وجد من يقول بهذا القول و استروح احد من أ ه ل النظر أ ي ض ا و مال إ ل ى القول به له ذلك م ا أ ن يحدث قولا لم يقل به من سلف ان لاحظ أ ن هؤلاء كلهم متاخرون يعني أ ق د م ه م صديق متوفى سنه الف و ث ل ا ث م ا ئ وسبعه وصديق لا يستقل ب أ ق و ا ل ه هو قالب أ ق و ا ل ه من كلام الشوكاني ف إ ذ ا رجعنا إ ل ى تفسيره في هذه ا ل آ ي ة ما أ دعات الاخ نقل من التفسير أ و من غيره أ و من ا ل ر و ض ة ا ل ن د ي ة على كل حال لو رجعنا إ ل ى تفسير الشوكاني وجدناه بحروفه ان كان في تفسير صديق ل أ ن تفسير ص د ي ق مستقبل وهنا يقول المرض و السفر و فقد الماء في الحضر هذا ظاهر على قول من قال إ ذ ا جاء قيد بعد جمل متصله اختص ب آ خ ر ه ا قيد و الاستثناء الوصف المؤثر و الاستثناء إ ذ ا تعقب جملا م ت ع د د ة فهل يعود إ ل ى جميع الجمل أ و يعود إ ل ى ا ل أ خ ي ر ة منها أ و لا يحكم ش ي ء حتى ينظر القرائن م ر ج ح ة و ف ي قوله تعالى الذين يرمون المحصنات حكمهم إ ي ش فجلدوهم ثمانين ج ل د و أ ي ض ا اقبلو ا لهم ش ه ا د ة ابدا و أ ي ض ا حكم عليهم بثلاثه احكام بالجلد ثمانين ج ل د و بعدم قبول ا ل ش ه ا د ة و الحكم بالفسق ثم جاء الاستثناء المتعقب لهذه الجمل إ ل ا الذين تابوا إ ل ا الذين تابوا هذا الاستثناء لا يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى اتفاقا فلا يرتفع عنه جلد بتوبته و يعود إ ل ى ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ي ر ة بالاتفاق أ م ا ا ل ج م ل ة ا ل م ت و س ط ة و هي قبول ا ل ش ه ا د ة ف م س أ ل ة مختلف فيها ف ا ل إ ط ل ا ق في قوله يعود إ ل ى الجميع أ و يعود إ ل ى ا ل أ خ ي ر ة فقط لا ي س و ق في مثل هذه ا ل ح ا ل ة بل لا بد من النظر في النصوص ا ل أ خ ر ى و هذه م س أ ل ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة منهم من ي ط ل ق أ ن ه يعود إ ل ى الجمل ك ل ي ا هذا ليس بالصحيح في ف القذف لا يرتفع عنه حد و لو تاب يرتفع عنه وصف الفسق اتفاقا لكن مع ارتفاع وصف الفسق تقبل شهادته مع قوله تعالى أ ب د ا ب ل و ن ه ش ه ا د ة أ ب د ا يعني مع ا ل ت أ ب ي د في عدم قبولها م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة م ن ه ل العلم و الوقت لا يستوعب التفصيل في مثل هذا و نعود و نكرر أ ن نقول أ ن النصوص تفسر بفهم السلف و لا يجوز ل أ ح د ان ي ح د ف قولا إ ل ا أ ن ي أ ت ي به على سبيل الترجي حتى يقف على قول ل أ ح د الائمه لعل ك ا ل كذا يقول في وقت انقطاع الحيث فهلا أ ن تصلي الوقت الذي قبل الوقت عند الطفل احتياطا ً نعم و قول ا ل أ ك ث ر إ ذ ا طهرت في وقت العصر تصلي العصر و ما يجمع إ ل ي ه ا و هي الظهر و إ ذ ا طهرت في وقت العشاء تصليها و ما يجمع إ ل ي ه ا و هي المغرب و هذا هو ا ل أ ح و ط و إ ن كان الاستدلال له فيه ما فيه لكن هو ا ل أ ح و ط و قول ا ل أ ك ث ر و من أ ه ل العلم ان يرى أ ن ه ا لا تلزم الا بالوقت ا ل ح ا ل ر و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول ا ل نبينا محمد و على آ ل ه صلى الله